مقام الكور هذا مقام جميل يعني من المقامات اليمن يا إن, العودة يصبح العودة هو تي... تي... تي إن العود يسبيع وبي بيحجيل الله ويقدس العود تيجي تيعبد يا كا إنفيبيت العود تعبد العود تعبد والله هو هذا وهذا هديك مقام إنها ودو هو om de houden, hoe een ander? De dominator, er is een techniek, techniek, vrij difficiel voor de ouders, omdat je een dubbele triolet dat wil zeggen, een werk van dat wil zeggen, het hoge heel is. een مكانتها وعطاها خاصية يدها وأن أخته اسمها لتوفاته بحديث السير العلاج 26 سن كان لها الصوت ملائكي صوت جميل من وكانت تزاحم مكلتهم كان لها صوت يظاهر مكلتهم وكانت ملائك في المستوى الرائع يعني جميلة وكان لها مستوى يعني وفريد تأثر كثيرا بوفاة أخته سمهان و أمورا الح... في الحياة وهي امرأة جميلة و... الصوت وده و... ومع الأسفت و... مانية ذاتها صغيرة. أم بعد الغصب ويدخلنا لابو القاسم ما فهمتش شرح كيم ما ما عيون ما فهمت شنو no. Ik heb pas compris wykorsteen. Niet super. Yo no tengo nada que <tose> decirte. Yo no tengo nada que decirte. Yo no tengo يا جوره الوادي طربت وعادل بينه يشبه احلى ما بتذكروا متت في في طابت والذكرى الطابت في ذا لم أدري ما قلناه عن الهوى حتى أغمض. يدي طاقه لما تجري لما ما بيقول لك عالي الهواء انظر طاقه سراي دي وتعطى يخذ الكلام والخطط عينا في القصة وعينا في القصة لأنت من عمر السماء وجاء قبل السماء تيكتورني وخر بعد تقول لي اسميه ما عرفتهاش في التيكستو بعد اسميه هو واحد المرحله في ال60 كان المغاربه متاثرين بزاف أخي آه أبو ابو وكان وكاين واحد الاغنيه تاعها هذه كي كنت يقول الشرقيه نقول لها شرقيه I'm so glad the موسيقى <تصفيق> وانا بقرانة مرر السماء السواهر وكشفو بها مكوم الحسار هذه اغنية غنها احمد الغرباوي جربي داوي احمد الغرباوي وهي اغنية جميلة وهي كانت قربة من الشرقي وحمد البداوي لاحمو كذلك كان متأثرا بالاغنية الأغنية الشرقية الشرقيه وهلا جميل الان وان بان اغنيه اخذت المنحه ديالها بحال مثلا ابراهيم العالمي كيقول انا <تصفيق> <تصفيق> Zo lukt het niet om de schade te voorkomen. Zeggen we De Ik ben ook kritiek op het kweet, ik heb het gevoel dat ik hier ben. Ik ben ook kritiek op het kweet, ik het بحبك يا قلبي يا البنيه هو توهات بيبي وعضمنا فيه هاش تاني وعلاش شي تاني وعلاش شي تاني وعليه شي تاني كنظارنا دايرون كشهدين وعليه هاو اصحى سوقه البركه باش نخلي لكم النجاح وكنقصوا وكنقصوا رقصا الآن نقام معكم هنا ثلاثين سيديو ولا عشرين ولا عام لقد عرفنا البرتوات والخلاء عليكم نزيدوا نقشوب ونطبخوا على الجنة والحرية ترجعوا وحرية الفكر وهذا الشيء الذي كل واحد يحترم الآخر وكل واحد يستفاد وكل واحد يزيد نحن نجيغها مرة في الزمن كما يعطي أبو, أبو القاسم لكي نجعله المراح ومرة أخرى يكون فرصة أخرى باش أعرف تاني اسم أغنية جميلة المغربية من في فرنسا ولا كان حاول مش بيل أغنية المغربية مش هذا الشوفينيزم لأن الشرقيون ديما كي بروي الأغاني ديالنا ولكن يا دي صهرا يا أبو القاسم تنقلهم لهم شو هي الأغاني ديالنا سمعكم الأغاني ديالنا رح فيها ما يتسمع وفي إيران لها قبول لها ما احترام غير الناس يعرفوا من جاهيل الشيء عداء من جاهيل الموسيقى العربية عداء وهي إلى ذلك شكرا ابو القاسم شكرا للجميع حنا كنجيو لهاد الروم لان كتقول تسمو الموسيقى الجميله وانا دائما حينما اجد ناس اللي كيبغوا الاغنيه الجميله فانا اا زعما كنفرح وكنبغي باش نكونوا يعني ناس اللي تيناضلوا تي من اجل الاغنيه الجميله والاغنيه تاع المغرب ديالنا الجميل الله عليكم شكراً شكراً شكراً أخي أستاذ شكراً آه الله الله الله يعني درسي واحد دورة درسي مشيتي يعني ال ال دوك المقاطعات اللي كي عجبوا أول قاسم وخزتي ازتيها كم انتهاء ازتيها آه شديني أمم يعني كل هذا هذا أستاذنا أستاذنا دائماً يعني كيفي كيف الرحنا ربي يخليك خوي أستاذ فا يعني كنت صنط يعني ويعني سب تقنية يعني الابتسام على وجهه وكان وكانت آه وكانت ليك و وكان ت أو لك يعني ففعلا فعلا يعني عشان أقول لكم أستاذ مصطفى عاد يقول يعني يعني اليومات اليومات اليومات دخلالي درسي الأولاه يعني رأكت الله إلنا نزلت التكست في الأول تشوف يعني كتشوفوا ذا بعلمسلمين شوفوا ذا بسمعنا يعني النظر يعني دي ديانة لا هو مسلم ولا علماني ولا أنا مسيحي ولا يعني بغض النظر يعني ديال هذا يعني المسائل اللي هي كتبقى شخصيه كنشوف الموسيقى دائما كتجعل واحد واحد كتدخل